واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام لا مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 قُل ان الله لا يغف على شيء في الارض ولا في السماء والذي يصوركم في الارحام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 كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب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 يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد من أصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار